كثرة المفتين سنتناول شيئا من هذا إن شاء الله في خطبتنا يقول الإمام ابن القيم يشرح هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال قسم الله سبحانه وتعالى الآثام والذنوب إلى خمس أو خمسة درجات فافتدأ بأدنىها فقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال والإثم, والإثم أعظم من الفاحشة ثم قال والبغي بغير الحق وهو العدوان على الآخرين ثم أعظم من هذا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الشرك قال والأعظم من الشرك هو ما قال الله فيه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هل هناك ذنب أعظم من الشرك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك أعظم الذنوب إن الشرك لظلم عظيم ولكن هناك ما هو أعظم من الشرك هو أن تقول على الله بغير علم أن تفتي في دين الله هذا حلال وهذا حرام بغير علم تعرف السبب؟ لأن المشرك آمن بأن الله هو الرب ولكنه اتخذ مع الله آلهة أخرى يعبدها مع الله أما الذي يقول على الله ما لا يعلم هذا حلال وهذا حرام يتكلم بالنيابة عن الله فقد نصب نفسه إلها ورب هل عرفت السبب؟ كيف يمكن أن يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك ذلك لأن القائل ينصب نفسه ربا هذا حلال وهذا حرام ما نزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جاء عدي ابن حاتم الطائي وهو نصراني كان يعبد الصليب ثم من الله عليه فأسلم حاتم عدي ابن حاتم الطائي أما حاتم الطائي أبوه فقد مات مشركا جاء عدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية وقال له يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ ما عبدنا ال العلماء؟ ما عبدناهم؟ ما اتخذناهم أربابا؟ هم كفعلا كانوا يعبدون الصليب، لكنهم ما كانوا يعبدون الأحبار أو الرهبان، لذلك جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا من دون الله قال ما اتخذناهم أربابا يا رسول الله انظر الجواب قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتمه قال بلى قال تلك عبادتهم تلك عبادتهم هؤلاء نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله القول على الله هو الفتوى إن أمر الفتوى أمر عظيم لو تعلمون أيها الأفاضل إن الذي تولى الفتوى في بعض المسائل هو الله الله في كل القرآن تجد يسألونك فالجواب يكون قل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج ولا زالت يسألونك يسألونك والجواب قل قل أي أنت يا محمد تولى الفتوى لكن لما تعلق الأمر بالله يسألونك وإذا سألك عبادي عني فتولى الله هو الجواب جل وعلا فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذاتها من الذي تولى الفتوى فيها الله بل الله عز وجل تولى الفتوى في امر المسائل في بعض المسائل قال سبحانه يستفتونك يا محمد يستفتونك قل الله يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله وقال سبحانه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الفتوى هي القول بالنيابة عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى تعريفها هي بيان الحكم الشرعي من غير إلزام وهي تختلف عن القضاء القضاء بيان الحكم الشرعي مع الإلزام أي أن القاضي يلزم المقضي له أو المقضي عليه بما أفتاهم يلزمه أما المفتي فهو يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم أحد إنما هو يبين لهم الحكم فقط يقول الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال سبحانه لما فتن الناس بما عند قارون من مال وتمنوا مكانه وقال الذين أوتوا العلم أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء من هو العالم الذي يستفتع في زمن نعيش فيه وتصدر فيه للفتوى وللأسف الشديد كل من شاء فقال ما شاء متى شاء أين يشاء حتى أفتى في ديننا بعض الممثلين وهناك وظائف المجتمع بحاجة إليها لكنها لا تخول صاحبها أن يفتي ديننا أفتى فيه الطبيب والمجتمع بحاجة إلى الطبيب والطبيب أو الطب من أرقى المهن اليوم ومن أرقى ما يحتاج إليه المجتمع لكن كونك طبيب لا يمكن أن تفتي في دين الله أو مهندس أو مدرس هذه مهن نحن نحتاج إليها في مجتمعنا لا يمكن المجتمع أن يستغني عنها، لكن هل المفكر الفلاني أو الدكتور الفلاني أو المهندس الفلاني أو الطبيب الفلاني هل يمكن له أن يفتي فلنطلع على صفة المفتي من الذي يجب أن يفتي اعلم رعاك الله أن هذا الدين رصين رزيم له أصول تنطلق منها الفتوى العالم الذي يفتي هو من أحاط بالتالي واحفظ رعاك الله بعل الله سبحانه أن يمن علينا بعلاج هذه المشكلة التي تمر بها الأمة سرعة الإفتاء كثرة المفتين عليه أن يكون محيطا بالقرآن ويستحضر الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أو مفتوح بين, بين عينه أن يكون عالما بالتفسير والمفسرين وأنواع التفسير أن يكون عالما بالقراءات وأحكام الوقف والابتداء أن يكون عالما أن يكون عالما بمن قال في تفسير القرآن من الصحابة ومن أتباعهم ومن أتباع أتباعهم ثم هو يرجح هذا بالنسبة للقرآن أما بالنسبة للسنة فالعالم هو من كان حفظه للأحاديث وما حفظه من أحاديث أكثر مما نسي أو ما لا يعرف قيل أن شيخ الأسلام بن تيم إذا عرض عليه حديث فلم يعرفه فليس بحديث هل تعلم ما تعني هذه الكلمة أي أن العالم حافظ للبخاري وللمسلم وللنسائي وللترمن ولبن الماجة ومسندي أحمد ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن يبي شيبة ومئات المصنفات في الحديث يكون العالم مطلعا عليها عالما بها شروحات السنة فيعلم بمن شرح البخاري من الحنابلة ومن شرح البخاري من الأحناف ومن شرح شرح البخاري من المالكية ومن الشافعية ومن الغيرين ومن شرح مسلم ومن شرح النسائي أو الترمذي أو مصدري ما محمد العالم من كان عارفا بالعقائد وأقوار أهل العقائد. من الذين سلكوا فرقا ترأسوها كالمعتزلة ولا شاعرة والجهمية والمتروديه وغيرهم. ثم هو عالم بعقيدة أهل السنة. العالم من كان عارفا بالنحو واللغة العربية والصرف والبلاغة وغيرها. العالم من كان عارفا بالرجال بالجرح والتعديل وهو يعرف طبقات المحدثين وطبقاته للجرح والتعديل من كان عارفا بصحة هذا وضع في ذاك من الأحاديث العالم من كان عارفا بالأصول الأصول أصول الفقه التي ألفت بها مئات المجلدات واختلف فيها في أشياء كثيرة العالم من كان عارفا بالقواعد الفقهية التي يسترد عليها العالم والاستنباط الأحكام الشرعية العالم من كان عارفا بالسيرة والآن قل لي هل يمكن المهندس أن يفتي والطبيب في مسائل شرعية هؤلاء هم العلماء الفتوى هي القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرها خطير وجسيم انظر ماذا قال الله ولا تقولوا لما تصف السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وسنأتي على أمثلة إن شاء الله في خوف السلف من الفتوى. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد قال الشافعي رحمه الله وليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم ما نص في الكتاب والسنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول قال الإمام ابن كثير وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الآراء والأهواء أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت على الله ما لا أعلم هل تعرف من صاحب هذه المقولة إنه سيد العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أسئل سؤالا بسيطا قالوا ما معنى وفاكهة وأب ما معنى الأب فقال خائفا مرتعدا مرتجفا أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت على الله ما لا أعلم أو في رواية قال إذا قلت في كتاب الله ما لم يرد الله هل تريد أن تعرف منزلة أبي بكر الصديق العلمي؟ جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأجابها ثم قال لها ثم اتني بعد ذلك فالمن صرفت قالت ثم اتني بعد ذلك طلب منها الرجوع فقالت المرأة الحريصة على الدين قالت فإن أتيت فلم أجدك تقصد الموت تقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون ميتا عليه الصلاة والسلام. قال فقالت فإن أتيت فلم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبو بكر شهادة لأبي بكر بالعلوم الشرعية ومع ذلك أبو بكر الصديق يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت على الله ما لا علم جاءت مرأة تجادل عمر في مهر النساء فأصابت وأخطأ فقال عمر أصابت مرأة وأخطأ عمر اعترف ابنه عبد الله ابن عمر إن في القلب لحرقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا من هذا المرض الذي أصابنا في أمتنا عبد الله بن عمر وما أدراك ما أدراك ما العباد في المدينة عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن زبير عبد الله بن عبده بن العاص ما أدراك بعبد الله بن عباس العباد العلماء يأتونه جاء عربي يقول خالد بن أسلم كنت أمشي مع ابن عمر فجاء عربي فقال أنت ابن عمر قال ابن عمر نعم قال سئلت عنك فدللت عليك إني سائلك هل تريث العمة؟ هل تريث العمة؟ فقال ابن عمر لا أدري قال أنت لا تدري؟ قال نعم لا أدري اذهب إلى المدينة فإن فيها علماء فاسألهم يجيبونك اذهب إلى المدينة فإن فيها علماء يجيبونك يقول الحسن الحسين الأسدي أو الأسدي يقول إن بعضهم أي الناس يسألون عن المسألة فيفتون بها ولو عرضت على عمر ابن الخطاب لجمع لها أهل بدر بتعاون هذه الناس هذه الأمة بشأن الفتوى أيها الأفاضل الأنفلا كثيرة هذا الإمام مالك وما أدراك من إمام مالك يقال لا يفتى ومالك في المدينة جاءه عربي أيضا بأربعين مسألة فأجاب كم تتصور أجابه عن خمس فقط وقال في الباقي لا أعلم فقال العربي إنما جئتك من أرض كذا وكذا أي أمضيت الأيام والليالي وأنا أشد الرحال إليك لأسألك فتقول لا أدري ماذا أكل لقومي فقال له فقال له قل لهم أتيت مالكا فسألته فقال لا أدري يقول ابن سيرين لأني يمر الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم أم تجاهلا خير لي يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس من أجاب الناس على كل ما سألوه عنه فهو مجنون فهو مجنون أيها الأفاضل كان الإمام مالك أيضاً إذا سئل عن المسألة وهو يعرف جوابها يقول تلامذته والله إنا كنا لنراه كرجل معروض على الجنة والنار لا يدري لا إن يصير أي أنه لا يفتي حتى يستذكر الجنة ويستذكر النار ونحن في زمن اختلف اختلافا كليا عن ذاك الزمن كان السلف يقولون يقول أحدهم أدركت مئة وعشرين من من أصحاب رسول الله من الأنصار صلى الله عليه وسلم مئة وعشرين قال كانت تعرض عليهم المسألة فيتدافعونها ويود أحدهم لو أن أخاه كفاه الفتوى قال فلا زالوا يتدافعونها حتى ترجع إلى الأول مئة وعشرين مرة يدفعون الفتوى مرت على مئة وعشرين رجل كلهم علماء كلهم علماء ومع ذلك كانوا يتدافعون الفتوى ونحن في زمن يتدافع الناس إلى الفتوى إلى الفتوى هل تعلم أن الرجل إذا أفتى أخاه في مسألة وكانت خطعا فإن العثم الذي سيلحق إنما يلحق بالمفتي وليس المستفتي هل تعلم هذا؟ أيها الأفاضل إن للعلماء علامات وسمت ليس العالم بالمهرج كما يحدث اليوم وليس العالم بالأرعن كما يحدث اليوم إنما العلماء سمت سمت، والذي لا إله إلا هو عرضت لي أنا شخصياً مسألة تتحلق بالسيرة ابن إسحاق هل أدرك الصحابة مجرد مجرد سؤال سبعة أشواط أطوف وراء الشيخ عبد الرحمن العجلان في مكة سبعة أشواط وأنا أناديه يا شيخ لو سمح أجبني على سؤالي فلم يجبني وما أجاب إلا في اليوم الآخر حين جلس للتدريس إنهم أقوام العبادة خير لهم من الفتوة وأحب إليه من الفتوى الشيخ الألباني رحمه الله جلس في مجلس للتحديث وكان مقدم الجلسة يقول ونحن الآن مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة إلى آخره فلما أتيحت الفرصة له للتكلم قال إن أخي هذا قد بالغ في وصفي ولا أقول إلا كما قال أبو بكر الصديق اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون ثم بكى رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وهو هو في فقهه وعلمه يقول والله لولا أن الناس بحاجة إلى من يفتيهم ما أفتيت أحدا ومديح الشيخ بن باز رحمه الله فقال غفر الله لأخي هذا أي الذي مدحه ما بي شيء مما قاله وإني أدعوه إلى التوبة إلى الله أين أصحاب الكاميرات والقنوات والإعلانات أين هم أسأل الله عز وجل أن يعلمنا مزهنة وأن ينفعنا بما علمنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جراحنا وأن يرفع شأن أمتنا إن الله ولي ذلك والقادر عليه اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو الأحد اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم احفظ لنا فيه شيوخا وحكامنا وولاة أمرنا أريهم اللهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم اللهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم خذ بعيديهم إليك ودلهم عليك وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة ناصحة برحمتك بهم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين